مع الأنفاس من ذكر حميد وقلب صادق السمع الشهيد وع القرآن في روضات ورد نوابغ من بنات بني يزيد مع الأنفاس من ذكر حميد وقلب صادق السمع الشهيد رعى القرآن في روضات وردين نوابغ من بنات بني يزيدين أياما تحفظ القرآن أتبع فعالك قدوة النهج الرشيدين تمثل ما استطعت بالانقطاعي نبيك في الركوع وفي السجود تحزف فضلا عظيما من كريم تنقل كفلين نص في الحديد وقامت أقوم بالدول تشد لأجر عادل العمر المديد مع الأنفاس من ذكر حميد وقلب صادق السمع الشهيدين وعلى القرآن في روضات وردين نوابغ من بنات بني يزيد مع الأنفاس من ذكر حميد وقلب صادق السمع الشهيدين وعالقرآن في روضات وردن نوابغ من بنات بني يزيد فسير إنما غبطكم تلاشا حماسا في البكور بلا حدود جزيتم مخير ما يجزي إلىه وأجمعكم على رأي سديد